بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أفلا ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ 124. وداره ألف سنة مما تعدون 125. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 126. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من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 وقالوا أَإِذَا ظَلَلَنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَتِخْلِقَ الْجَدِيدَ بَلْ هُمْ فِي لِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكْلِبُكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربما أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولأتم حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم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 ستجافى جنوبهم عن البضائع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُرُ أَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُذْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّ فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا أباب النار الذي كنتم به تكذبون